تعلمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا الله رب يسر ولا يا كريم صدنا صلوات الله وسلامه عليه وحسري اتم طاميلا ومعنى كمل السفة سفكي المقدم اغري سفة الاول كفرطوه فما كان احي هذا من نقص او هذا فليكن هذا وان من الصفي على مؤخر او تمضي اتمموا تاملا لله عليه الصلاه والسلام هذا امرك وعلموا مناه ان وياه امر او وجوبه تام يعني يعني استمره يعني سنه ام اكيده غير التاميه لو سنه مؤكده هاي اللي هي الصف او كل شيء ما فضيله الصف فضيله اول وقت فضيله الجماعه هاي لازم تركي لها روح فتح فضيله 100 فضيله الوقت فهو رأي صديرة الجماعة صديرة الصف انت بوال روال حذوك اتمو تعمي لما عنا كميلا كامل كذيق السف سفك المقدم وهي سف الأول ك يعني كامل كذيقه وهو هي سف الأول كإمام فكامو حذوه سف نحايا لدي وحكا لك نحقلو سيدي هاتي جامعة العمل من ضرب وشفاء أصطواني أصدلو أصحاب تيسي قراري كيمة دين وحكا سيدي ثم بعد دقيدي ارتكاس على كاملة تبطاس توشي وإمامك لقروا جميع عضلة لقروا إلى صفكات يكملان وحال الجيدة لقل الجوجوخ سهايو مهاير كل دجوج في <تصفيق> السلا وانا بقول دجوج سودو دستور امانه تفكر لرب الله وكراهه وانه تفكو هو ودمانين وقمن الدي قال ما ثم بعدني هدن اتموت من الذي كيد لي التاش قالو ديز او حوايا اتصالات او طور مرتين قديه علي تنكلو ولا التغليظها بلصور عن انه فماك شي فماك صفقي او كان هذا ومن نفس النقصان وفي الصماشي او كان هذا من نقص النقصان وصفه دهديسي لا عن نقصان كي لا غيرهلو صفه دهديسي اونو ساعه فليكون هذا معنا وحاتيل س صفقه او النهايه في صف المؤخر وفي الصف المؤخر صفقه دنديه في الصف المؤخر صفقه او دنديه يعني كاسيله حتي وحده النهايه كوره سندحه يكون كرمه هذا يوصي شيئا كلا في عنو بك إذا أحكان ليذا أحكان تواعدنا يكيني زونتا بك وحالة دي ذا صفقه دمان صفقه لات البلاوة كراهي وواي هذا صفقه دمان كامل دي سي صفقه لات البلاوة كراهي وواي قصوره <تصفيق> دمان كلا بلاو حايا اليه ذاهدي لياله وحاكو تبيسا جماعه ذي فضيله غادي وكتيسه جماعه الفضل رزقها الله فضيله رزقها الله اجرك الله الى 25 تضعيف الاجر على تضعيف الاجر تضعيف الاجر كياكه أجر كي أولاو لاوائي أقبع أصل كأو بركة الجماعة مقدميسي لكن يعني تضعيف كأو الجماعة غير بركة الجماعة وهي جماعة يعني بركة ذي ذي غيف كيدي واي. يعني بركة أو كامل آه يعني يعني كامل إساء كي ناخس كأهاي أو إناي أو هذا يرأي اي لماذا يا ربكالس اي كمي لإنساء شيخاني من كتاب وعوشان كتاب في اتمام الصف كتاب الإراءة واع علماء الأسولاء عيسى دول يعني دول دول يعني صف قلايا انت لا يعني او يعني لدولو تحورو يا 다니엘و ادنى شيخ وحو كولماك سوبرسكس بالاجلايك هونت زمان على كل حال ما في سبوب توعد صفيهي مو واحد وركا وات الناس يعني واجب نحضر وركا الى حاجه زياره ثلاث وركا دون وركا الى وجوب زياره بطي وجوب فيها ونخطة أردت أمر في سنة لقبيلت أردتين وحيالها وإلى وصارف أسخباء ووجوبك في إلهي انت واحد. كل ذلك أردت أتمو الوضوع نصوبنا صلوات الله و السلام و عليه و عاشرين أتمو تعمية لكملة الوضوع ويسين يكملة أتمو معناه كمّلاء الوضوء ويسر كمّلاء ويسر كمّلاء ويل واجع ذاويت واجع ذاويت أمس العذاب للاعقابي للاعقابي قرب يلا يوسغنا ذاين ومن الماد ماكت لحذية يوسغنا ذاين تفيل لغاقبو؟ كاسر عم بالواي اذا <تصفيق> للثلاث من يوم الجمعه من كان معنا فيها يا اخي دول عينين من يوم يعني ثاني يعني البياني واي شدي عم بالواي هيك ثاني يعني مينتي سر لو راح او بيانيه ليله يلغ. اما بمعنى في دي قرنت هي يتم الموضوع ويزر التميمه ويزر التما ومعنى تمام او لعما فرائي سي سبحانه وجي يا رب الله رمز اعمال الله ومغاريس يا الله ما دخلوا وجوبك عادي عدنا يعني لو هلا انت اوه عدنا عدي فرائش لابع صنياتي وامام حاصلنا اها يعني لحنا قريه تمهي عنا قران له ليه انت اهاي الى انت وانو انت, انت كان لكانو هو هلا سوء انت فرلكانو او لحنا لهو تخيضو دي تحجيل بجاوه وهاه يعني التضليل وردي ما هو هو دليلته لا قدره ما دار اللي انت مغاول فيه الخايره انت لقوه جاولت الغوره بتحديد انت والضوا هدينا محصلناها بغدي وفرغي بحسب هاي الحل كل هاي والنظره والاماض او في <تصفيق> الدحسه انا ضاها اذا الله ولاها كل يعني اتمام الوضوء والمغسله تدح تدح ولاه ماض شي هو دخل الى على ترسو بنا صلى الله عليه وسلم مننا عظمي وعيثني يا رسول الله ما إزباو الوضوء إزباو الوضوء ويسيدك تاميالي ديدي محاله راهاء نبيه وكاموسي في صلاتك تماظه <تصفيق> بياس يعني على وعي مرساتي أسوعي نبيه وعي مصير سوء لغي إن صار سوسو بيه ما انت عايز باولو ومعاك ميدا حديث احدا لأخو حيث سنيال كذي مكيه لويسخ هذا هايو معايلك وشو عبئيه ضغصو بلاوه ايهات معاها هاي يعني بوكسس بوكسس على دي رايس عزوسم حيث سنيال بنانا نصوشيغ وويسده اليه اذا انت هادا نصوشيغني بيه دعمك لأخي هاي سنائي هاي بسم الله الرحمن الرحمن اللي رأس الله هاي ايه انا واسه ومرتين الله دعمك حذر مهلو خشر يسماء هاي يعني انت تمام اثباغ اتماع... الوضوء ايضا متاعي يعني سنتي لدور انتي... انت الوضوء استنشاه للصوب بيو استنتاع للصوب بيو انت تسكوني لإماء هاي معنا اثباغ الوضوء انت أسد الابتماديت معاشر لنا لإماء لا وينو للعقابي اربيا الذاب السقناتي مينها Blazate و هذه اذاب واحد للاعقناتي اما الاهلاك هذا الشد و هو هلاك أوه. و هو الأخرى عال들이 النقصة للاعقابي لاصحاب الاعقابي لاصحاب الاعقابي لاصحاب الاعقابي يعني اربيا لاصحابان وال другой يعني اللوها تخيطودي بركيس نقايين برنكتاياين كويس غالا يعني عدميها وعواي عربتي نفتادي او صفاديدي او ده هذا اللو عمي منها لعقاوة عشاء الله عدمها <تصفيق> وحائخت لو قوني الي وحسيحتي قضيت لنك العدامه اماس منك العدامه يا لنا عداوه سقتيني مثل ضربه ضاي على هذا عقاب في يا للشوري عذبت على كل حال خفيف عذبت راس قابها <تصفيق> ايه حديت نوكل لوكته كان دخودو اول فاميلل تعانتي دغديل تكملي ودي يبقى فديل تكمل في في دي لا و ايذ وحا لو شهدي مال او ياوتي دتا مي بيو سعى سعى بها إنا كرم يعني حبنه إنا عقبك إجابك إنا كلم لفيري هاي كعبانك إلا الكعبين الهيري هنا يعني لفير يعني لفيرها مال يعني مالشي يعني يعني كعبانك إلا كارسي إنا سعى ملفيري هاي بساهلك وكبريني هاي وحاملوا إيدوا وخطسوا العذاب من النار تسهل الكريا بطرن وعلى فضاستها تحميز معيالي وعلى فضاستها وحواي ويسر إيراء وضم بيسع بدن كماشو أحوصي أنا وأحواي من الأركين المصري غالب كأه أول أركين وخطارة له اهتمام ولو مرجو إذا غير كري في ولا أقول لها لدينا وحاكي جراميها معروف كفر الديسي ان لو مرقو من كفر الديسي ان لو ولا أقول لها لدينا حديث كانوا حج أسويهي فلما ضوابين وحيليهين وعشروا حديث كأسطل تلقصون وقاطي وحيليهين حج وحوبيهي لأهل السن حجي عطي نقول لها العداوة جسد يسدك و أدونك يسدك و أهوه محايا لو عيفي أصلى الله سوى لك الأعقاب تاس أركت تاسا تاعت... و عيفك وحاس دليل له حديثك بغائف يسكو عذابنا الجليل و سويهاي كم بغير يرع إن عذاب أسنينه بعضي لغطة و و والضرائب كمانت اهانم معينين في دليل وجراء ابن جرير قرات ليها يعني محتبره وعثمان عيسى وقرات ليها تخيرت وهقول من خياره لامه انه مصححه انه لخاط لكن ما اجماع ما مسح مكوجو محايلت بس حقت غير اوتا خيار بقولها دخلت بالليل محايل عيتي كم شتو ما انا شاي مع عائلتي و عيطت خطط هم وارجوكم يا رساد انا تعبان طول ما اقعد صيا على كل حال في ذيله وخابر ما لكن ثلاثه اثرت انه خلافك خوان ان التقليد غير كوي او التقليد مو بنانه تقليه تحيره فيها يوم شيء عدم تركيزي ولا على كل حال بقضي وواجب وان لاقوا لها بوجودي وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه ومسحوا برؤوسكم وارجلوكم عليه لي وفكذا وصمرني مصحا حمانيه بغده يسوق ليسا صورت قويه ونغتي انتعت له وحصو الشيغني فرا حديث ووصومكتين وصومري بعد كلا ماتوا علشان نبيه صورت قويه وعليه عني ثلبت او ورتانه سهيل النبي وعاهي مماك اركي كل دكه يا او عبيه غادنا علي عندي ما اي اي عندي انتهي او حبيبي غالي بايهم قاصا سيول من المعاريه بس اما ابنها كان اساس لوادي هذا الطور وين له وايزن ماذا يعني اخبتها سألني كأويل لكانك متوبئة وصير عذاب وطا هاي لعب ويسدي برتي بأتكتكت برني يعني اتكويسخ هذا انت انت انت اكو انجرين واخترم اوه ويسدي بان سعيداتي وكفتراها وخمخاسي سدي له هاي تبعي التمديمين سرائي تيكم بيتها اللهم سل على سيدنا محمد المآله وصلى الله وسلم عليه. تعلمنا بما جهلنا تذكرنا بما نسينا بغضك يا لظيف يصر لا تعصر يا كريم أصوبنا كالوات الله وسلامه عليه وحسري توتيت توتيت وحليسيي بمغالي, بمغالي الدنيا في مغالي خزائن الدنيا دونك خيالك ابي كوريال كودي ابي على فرس حالو خني انا على فرس اسوي حميد وا فرس كو له فرسو أبلغ أب عظمه جاءني وحائي هميت بالفرس جبريل وقائي قامت جبريل قذائي تيفور هادي ايك هادي <تصفيق> عليه على جبريل أمس عليها على الفرسي نوحق هاي فرسكا هي أمس عليها على الجبريل لما بتقو عني فرسكو علي الضميرك أما جبريل كيه ترأي الضمان وحا كركيذي أها فرسكا كركيذي أما جبريل كركيذي وحا خطيفة لها مارو اوه أو حرير اح او مغعيث رامله خامله مارو خطيفة احو خطيفة عليه لها يعني مربع او مربعه اثر جيس او او مربع او لونهم خمل له خمل لله او خمل او مريسي او يعني الرامه له لو او يا حريص تاسومين او حريص هذه جلعه ان أصيب الحميد خاصة حديثة قمت تيتو حالي سي حالي سي معنى جاءني وحائي حميد ملغى جبريل آئي حميد بمغالي الدنيا أصيب الحميد تصور جاء حلا فرسل أصيب الحميد فرسل قبلغاء بعض له يعلم معنا مدير يسعد انه لو يحيى يغيرن وعد او اكلم لو يحيى يعني جبرئ جبرئ من غزائ يعني فاتح ضاء امر كاس جبريل جبريل او عليه اكورديس ايتهيب يعني مرؤه حريره هو مربعه هو من عيسي باره له رامله رامله حريرتاسو من سنتسن غديفة داسو من سنتسن حريرتاسو جلعسنه قسيوله هميد فخيارني وحسئ دورما دير ويقول اسي دور بين ان اكون او حج دور لا يعني او بيلاقي دور مالها ان اكون هنا احاول وحج دور بين ان اكون ان يكون نبيًا ابدا او نبيًا ملك ملكان وخلاص نبينا نحاضر همس النبي ودونه نحاضر همس النبي وبغرى ان نحاضر والدوله رسم الدور ماضي روح الدور تي نبي عبدا نحاضر دينك غذاء انت معنا ارضى غذاء تسوين ترى واضع النظر واضع الفيت محمد كيلانن معناه تي fmtك في, في. صرف السماء تصوف تي ذاتي السماء تصوف به هذا فرض جابولا فرانسيسو وها امريسه اللي جميع حيزون او حيزون كليقان التير مي ساعه لو التير مي ساعه ادو او يعني وحتبخين اي الدهر وحسوب به الجري وهاكاس ثاني او سبزلان هاي بهي دات وبحاك بحايي فرب اور بڑا انہاں پرستاد ہے انہاں پرستاد ہے کہ روایت real bix errorgerti hatta shay damak wa wirin mumkin alh umm yofro kol el errorgerti ma tisamro osro wa ardanki wa yaani wa instagramki wa harin هذه المعاملين بعدي إلى أي دفت وحبنا أن أفردت من بارك النوع سوا يعني بها جبريلا أولهميت وإسرافيلة أولهميت على كل حال إما تنكال لون نوعها لما قرأتها هايز هايز طايف لما ذا حديث مذكر إما أحايا. إلا منك همت به إلى همت وهو هاي جبريل هو هاي وحال السعودي إسرافيل ولا سعودي هنا نبيا عبدا أسعى هذا أما نبيا الملكا أسعى هذا نبيا وعاة دوتي إلى نبيا عبدا أسعى هذا تصرف واكلا حي في فيه خزائن الأرض أرضي خزائن تيري تصرف كي وحال لو بدلي نبيا بعد تاسر مسيس فزاين السماء تصرف كذلك فزاين <تصفيق> تقول الشيء محاكمتها وحفظا وعي فزاين الأرض قال الشيء محاكمتها مآل دين تعروف وفجره ها إليه نبي العسوسي السيلي في يقود سيهل عذارا جهد صليم يوحي عليها تكبرها يعني ذو كما يخذ نوعه انتاك غالق على قليل صوبة عليه الصلاة والسلام انتاك فرهب صالي اسمي وحده لو جيده وحياله هو وين انتاك واي هادي انتاك هابك قلنك يومك عيشي بيادة عصوية بلدان تقول لها جهدتاك مالك تقوله وفوري امتيس وفوري انتاك سكولي هكذا هو فتوحا حيوا جدي معالكي لون كوادي وعسقات في صدقاتي معناته سماده خزائن تي دي خيالك في صدقاتي معالي وحاتر ورهدي مركب دقد بعدي رزوع عليا كمدا خلصي يعني انشقاق الغبارات ام قرانك شعر اختربت الساعة وانشغل شغل امتاسو احد غمركي خلو عدم بليا كم يدقى الشياطين تو خوصا مدى يجسو بوريو حد قلو بوريو تماوات اولوج اولو دنبالو اوصد اوصكو مقدرك يحبس الديس يسروه يرسال يسروه يرسالو غياحة يسروه طب لو غمان الي سي و هي على بدون الشيخ الغوارق العاده انا بقول لك كرفص وما وخاتي راس كل اله يا سي ابلط وحالوا فرس يعني ينكس وحثارنا فرس لو صاروا ايات وحالوا اشاره نبي الزياده سي غيرت وردها قزيبوا اي حدثت أخبار يا كهنوزين أنا فرس إسرية بعد يوم ونوبان دونتا حدنا وحايته بعض لما العدم المدوعة يعني هل مدى ملاهين وخلو إشارة يا أمت ديسي إنه أدونك ملكي هايان على خجال جميع الملوك الطواعي لن تيك إنه يقضى هايان وحي أمت ديس أن لسي دونه وحي هو اف تي الماده اللسيدو جمعويه كيف تكون في موضوع في عداي طلبوني انه باللسيدو ثلاث الوانها واما اشكالها نمغسل ودي انت انت كل تمثيل ال ال وضع ما علاك كل هذا الوجيه اللهم احييني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال في واصحبه وصلى صلوات الله و سلامنا عليه و اهل على افترافي اسود فكم اشدكم, أشدكم حبا لأهل بيتي ولاصحابي ربكم اصبطكم كورس عشره بابن على الصراط صراطا ودينا متقيا لمقيسي خوار دعني عشره بابن ولن يس عشره بابن اشاد بكم كي لا ينقض ضر و حبا جعلت بيتي واجعل كودي ودريني كاسوا وانزحار بي والانزحار باصحابتي واجعل بلان كاسا ملعيد في اثرات جهنم جهنم والفساد الغصوبي قوم سرنا شبابا يعني كاسي مسهم غصبر حيوهاه معنا مرد أو استرات كركز لما لو نيك أهل البيت تآد أو جعل نيك أصحاب تآد أو جعل أصحاب تآد أو جعل فهذا هموهي سيآد أو شغنها يانا أثبتتكم على استراتي أثبتتكم كان على استراتي سراتك كان أو فضعي شغناش يعني أشدكم كأو دراواي حبا يجعلك حقيسي الأهل البيتكي أهل البيتكي يولا أصحابي أصحابي هاك ويجعلك هاسا يمجيسي أوسو بضان ممم ممم مم مم مم مالك أو إلهي يعني قال مكيح السابطة لقبه وقال ليها منكم إلا واردها وضعتك جهنم وفور يعني أشكي على سراتها سراتها سي إليه أنا وموسي مريدي وحلو فوريا مم بس لو أكو مراء إنه ويشاري أنا كأو حوق بلن وصعدت حقيس أورد بلن كرام واحبا في الحديثي له اهل بيتي اهل بيتك الى الجعلان ولا اصحابي اصحابك الى الجعلان نفاسه امرئ يسراق جهنم ذلك يسوبي مريض نفاسه يعني عمياء هو يا شاطه نفاسه النبي يحب غيثي حب وليك اعتماعك الرابطة يكي النبي يجعل ويجعل ويجعلها صلى الله عليه وسلم على كل حال محاوة غيرها ووحوجها وهي اعتمادها حبي للنبيها حبي أهل البيتك يعني وهي اعتماعيش وحيك, وحيك, وحيك إمهيش وحواي يعني انت إلهي التقاند انت إلهي الترميس انت ذهات وعي تفاوت أو خجرات البيوذي وحي كررتها إيمانك كررتها أغنطر حي كررتها انت إلهي التقاند انت إلهي رميس انت إلهي النبي أجعلاه الساعة أولاد سأجعلاه الساعة إن كنتم تحبون الله فاتبعونا يحبوكم الله مع الهي مردنا اولاده يا الله وضعه ياوه اهل البيتك سيدنا علي ابا فاطمة إلا ماذا الحسن الفسين اولاده هي انت أصوح. انت لو جيد محاوة ياوه لا يقول كي سياروش انما يريد الله اللي يريب عنكم اهل البيت مديره الى وانت فاكر حد يجي على في السر يعني شن تعي هنا علي هل كساله مرعاه